بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعده نستكمل بعون الله تعالى شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك ونتناول في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى الكلام عن مكروهات الصلاة والمكروهات ابناء الطلاب هي ما يثاب المرء على تركها ولا يأثم على فعلها فهي تقابل المندوب لأننا كما نعلم أن الأحكام الشرعية خمسة الوجوب وعكسه الكحرين والكراهة وعكسها الاستحباب أو الند والجواز أو الإباحة وهو جواز الشيء جوازا المستوى الطرفين والمكروهات ترد في العبادات جميعا في الصلاة وفي الزكاة وفي الطهارة والصيام وفي, وفي كل العبادات وهي من الأشياء التي إذا طرأت على العبادة أثرت عليها في الثواب ولا تؤدي إلى البطلان إلا إذا أصر الإنسان عليها أو تعمد تكرارها في الصلاة أو تهاون فيها بصورة تخرجه عن هيئة الصلاة التي أمر بها الشرع الشريف والمكروهات في المذهب وفي غير المذهب كثيرة وسنورد لكم قبل أن نشرع في بيان كلام المصنف سنورد جملة المكروهات التي وردت في مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه مجمعة من أمهات كتب المذهب. وأمهات الشروح التي على خليل ثم بعد ذلك نسرد من خلال نص مصنف المكرهات الواردة في كلامه فنقول بالله التوفيق من مكرهات الصلاة في المذهب عامة العبث القليل دون حاجة وفرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع ووضع اليد على الخاصرة أو التخصر كما يعبر عنه بعض الفقهاء ولالتفات في الصلاة لغير حاجة والإقعاء وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله والإشارة باليد أو العين والاندراج في الثوب وهو المعبر عنه باجتمال الصماء وللطباع وسيأتي بيانه وتغميد العينين مكروه ورفع البصر إلى السماء مكروه والسجود على كور العمامة مكروه والصلاة مع الإقران بين القدمين من المكروهات أيضا في المذهب يعني يصلي وهو ملصق قدميه أو ضامم بعضهما على بعض والتعوذ قبل قراءة في الفرد الأصلي من المكروهات ومن المكروهات البسمة قبل الثاتحة أو قبل السورة ومن المكروهات الدعاء قبل القراءة أو أثنائها والدعاء في الركوع والدعاء قبل التشهد، والدعاء بعد غير التشهد الأخير ودعاء المأموم بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة والجهر بالتشهد، والسجود على ملبوس المصلي والسجود على غير ملبوس المصلي والسجود على بصاة نüğن إن لم يكن هذا البساط فرش المسجد والقراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بها الدعاء وتخصيص صيغة معينة يدعو بها دائما يعني يقصر دعاء على صيغة معينة باستمرار ووضع قدم على الأخرى والتفكر في أمور الدنيا وحمل شيء في الكم أو في الفم يشغله وحك الجسد لغير ضرورة وحمد العاطس والتبسم اختيارا وقراءة سورة أو آية في غير الأولين من الثريدة يعني في الركعتين الأخيرتين والتصفيق لحاجة تتعلق بالصلاة والتسبيح عند الحاجة كل هذا من المكروهات الواردة في المذهب عند المالكية رحمة الله تعالى عليه المصنف رحمه الله عدد طائفة من المكروهات، منها ما تقدم ذكره ومنها ما لم يرد هنا وجاء نصه عقب انتهائه من المندوبات وآخر شيء في المندوبات لو تذكرنا هو أن البسملة لا تشرع لهي ولا التعوذ في التشاهد فعطف ذلك عليها بقوله وكرها بفرض أي كرهت البسملة والاستعادة بفرض ثم عدد بقية المكرهات فقال رحمه الله وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إمام وتشهد لأولى لا بين سجدتيه ودعى بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب ولا يقال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل وكرها سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ورفع ممئن ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرفكم منه ونقل حصباء من ظل له بمسجد انتهى كلام المصنف رحمه الله من المكروهات التي أوردها المصنف الاستعاذة والبسملة حيث لا يستحبان في التشاهد كما سبق ذكره ولا يستحبان في الفاتحة ولا في الصورة في صلاة النافلة ويكرهان في الفرض على ماذا بإليه المصنف ومن وافقه بينما بعض الفقهاء يرى جواز البسملة خروجا من الخلاف من المكرهات أيضا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وهو دعاء الاستفتاح وجِّهت نظر الملكية في ذلك أن عمل أهل المدينة لم يرد بذلك، مع إن هناك حديث في مسلم وغيره مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله لأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيه قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ولهذا بعض الشراح رجح جواز هذا الدعاء وكثير من الفقهاء في غير المذهب يأخذ بذلك لورود الحديث الصحيح كما نعلم والمالكية يقدمون عمل أهل المدينة في حالات كثيرة جدا من المكرهات أيضا الدعاء بين الفاتحة والسورة والدعاء أثناء الفاتحة يعني يخللها بالدعاء لماذا؟ قالوا لأنها تشتمل هي على دعاء هي أولى يعني الفاتحة نفسها دعاء وارد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المعروف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي إلى آخر الحديث فالدعاء بابين الفاتحة والسورة لا يشرع بل هو مكروه. ومن باب أولى الدعاء أثناء الفاتحة وكذلك أثناء السورة حتى ولو كان الدعاء قصير فقوله سبحانك اللهم وبحمدك قالوا لماذا قالوا لأنه أيضا لم يصحبه عمل أهل المدينة وبالتالي أيضا يُكره للمرء أن يدعو أثناء قراءة السورة لمن يقرأها، سواء كان هو القارئ نفسه، الإمام أو الفز، ولكن يجوز الدعاء للمأموم سرا إن قلّه عند سماع سببه كالخطبة. فالدعاء للمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام لفتحه أو في حال السورة لا بأس به. فجواز الدعاء مقيد بتلت قيود: كون الدعاء سرا، وكونه قليل، وكونه عند سماع سبب عند سماع سببه أبناء الطلاب لو افترضنا مثلا الإنسان قرأ سبح اسم ربك الأعلى يجوز أن يسبح لو قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يجوز أن يدعو بكلمة أو بلفظ أو بلفظين. الدعاء أثناء الركوع مكروه لأنه إنما شرع فيه التسبيح إنما يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع وقد سبق لنا ذكر حديث الرجل الصحابي الذي قال ربنا عليك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفعل الملائكة رضوان الله عليهم في ابتدارهم وتسابقهم أيهم يكتبها أولا النما الدعاء في الركوع ورد النهي عنه ورد النهي عن قراءة القرآن أو ورد الأمر بالاختصار على تعظيم الله عز وجل في الركوع من المكروهات أيضا الدعاء قبل التشهد وبعد سلام الإمام وكذلك بعد التشهد الأول لأن المطلوب في التشهد الأول التقصير والدعاء ينتج عنه التطويل لكن الدعاء بين السجدتين وبعد القراءة وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع وفي السجود وبعد التشهد الأخير في كل هذه الحالات الدعاء لا يكره بل يستحب بعد التشهد الأخير يستحبه بعد التشاهد الأخير ولا يقره أيضا بين السجدتين فيها حديث وردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارقني وارفعنا الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه بعض علماء الحديث روي عن أبي هرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المهي والممات ومن شر المسيح الدجال ودليل آخر مروي عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحي والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وتقدم ذكر حديث الدعاء في السجود النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء في السجود إذا كان الدعاء جائز في السجود فيقول للإنسان أن يدعو بما شاء وبما أحب من جائز شرعا أو جائز عادة إن لم يكن لدنيا. المصنف رحمه الله بالغ فقال وإن لدنيا أي وإن كان الدعاء لطلب دنيا بل له أن يسمي في دعائه جوازا من أحب ومن يكره بأن يدعو له أو عليه حتى ولو قال في دعائه يا فلان فعل الله بك كذا وكذا لم تبطل الصلاة إن غاب فلان مطلقا أو حذر ولم يقصد الخطاب يعني لو الإنسان بجانبه شخص ظالم أو تعدى عليه متعد فقال يا فلان فعل الله بك كذا وكذا سواء كان فلان هذا حاضر أو غائب لا يؤثر ذلك بشرط أن لا يقصد في ذلك الدعاء الخطاب يعني ما يكونش يقصد خطبه وسبق لنا أن ذكرنا أن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يدعو في سجوده بشعير بيته بشعير فرسي ومن بيتي من المكرهات أيضا الثوب السجود على الثوب أو على البساط بشرط أن لا يكون من فرش المسجد بعض الناس يتخذون ذلك رفاهية في المساجد فيأخذون معهم ثيابا أو بسطا غالية يفرشونها على سجاد المسجد إذا كانت المسألة بقصد الرفاية هي مقروهة وهي من التعالي على الناس لكن إذا كان بالفعل فرش المسجد مما يضره أو يتأذى به في رية أو في نفس أو نحو ذلك فلا بأس للإنسان حينئذ أذن لأنها حالة ضرورة وليس من المقروهات أن يثبت المرء على حصير من الحلفاء ونحوها حلفاء من النباتات البرية تشبه أعشاب السافانا التي تكون في الغابات وفي بعض المناطق الحارة حيث الوراء في ذلك، وإن كان الأولى أن يترك الإنسان السجود على الحصر والبسط الناعمة لأن الصلاة تقوم على الحشور ويبالغ المسلمون الآن في اتخاذ أفخم أنواع الفرش للمساجد حتى خرجت المساجد عن الهيئة الشرعية التي تتسم مع الخشوع وتتسم مع التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. بلغ المسلمون في زخرفة المساجد وفي فرش المساجد بأفخم أنواع المفروشات حتى وصل الأمر من العبادة إلى التباهي. المسجد آل فلان أفضل من مسجد آل فلان. من المكروهات؟ أنه يكره الإنسان إذا كان يصلي بإيماء والشخص اللي فرض الإيماء لعذر من عجز أو مرض يكره له أن يرفع شيئا عن الأرض أو يتناوله ليسجد عليه يعني يلتقط قطعة من الحجر أو شيء من التراب أو حفنة من التراب ويلصق ويسجد عليه يلسق بها جبهته ويسجد عليه لأن السجودنا لم يتحقق معناه السجود لم يتحقق معناه لأنه يقتبس شيء من الأرض ويسجد عليه لكن القادر على السجود على الأرض لا يجزيه ذلك مطلقا ولو سجد عليه بالفعل جاهلا فسجوده غير معتبر يعني العاجز يكره له ذلك القادر يمنع له ذلك أو يمنع أن يفعل ذلك من المكروهات السجود على كور العمامة وهي مجتمع طاقات العمامة مما يشد على الجبه إن كان قدر طاقتين. الإنسان إذا فعل ذلك لا يعيد الصلاة لكن لو كان أكثر من طاقتين يعيد الصلاة في الوقت لأن هنا السجود لم يتحقق ملاصقة الجبهة للأرض لم تتحقق إن كانت العمامة فوق الجبهة ومنعت الاقتصاق الجبهة بالأرض فالصلاة باطلة لا سيما إذا كانت متعددة اللفات أو الطاقة من المقروهات كذلك السجود على طرف الكم. أو على غيره من الملبوسات إلا لضرورة ضرورة الحر ضرورة البرد ضرورة المرض السجود في ذلك الأمر فيه نوع من التناث من من الترفه الذي يتنافى مع الصلاة الأصل في الصلاة تواضع وإذا كان يكره له أن يسجد على ثوب نفسه فكذلك السجود على ثوب غيره مكروه إلا إذا اضطرته الضرورة لضيق الصفوف ونحو ذلك من المكرهات كذلك نقل الحصباء من الظل أو الشمس لأجل السجود عليها بالمسجد لأن هذا يؤدي إلى إحداث حفر بالمسجد كما أنه يؤدي إلى التلاعب في الصلاة لكن في غير المسجد لا بأس بها يعني إنسان يصلي في أرض باردة وبجنب قطعة من الأرض عليها الشمس فللتقط شيء أو ينقل الحصباء من الشمس إلى البرد أو من البد إلى الشمس ليسجد عليه لتتناسب مع حالته هذا مكروه في المسجد لأنه في إخلال لأرضية المسجد أو حفر لأرضية المسجد لكن في غير المسجد لا بأس به من المقروهات كذلك ما ذكره المصنف بقوله وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشجيك أصادع وفرقعتها وإقعاء وتخصر وتغميد بصري ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم من أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان انتهى نص المصنف من المكروهات الواردة في هذا النص كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود القرآن لا يقرأ في الركوع ولا في السجود لما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقائم أن يستجاب لكم الحديث رواه مسلم وابو داو قالوا ولأن الركوع والسجود للتسبيح والدعاء فليس في شيء من القرآن إلا إذا قرأ القرآن في السجود مما كان من كلام الله عز وجل دعاء مثل رب ربنا هب لنا من زوجين وزرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين أمام وغيرها من الأدعية البرد في القرآن من المقروهات كذلك إن الإنسان يرتب دعاء معين لا يدعو إلا, بغيره إلا بها يعني في ناس تتخذ حزب معين من الأدعية أو شكل معين من الألفاظ لا تدعو إلا بها الإمام ملك رحمه الله ينكر التحديد في ذلك والإمام ملك أيضا ينكر التحديد في عدد التسبيحات وفي تعيين لفظها لأن الآثار الوردة في ذلك مختلفة يعني فيش تحديد عند الإمام أن التسبيحات في الركوع ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة وكذلك الحال في السجود كذلك الإنسان لا يخصص دعاء معين يقتصر عليه بل يدعو الإنسان بما شاء وبما تواتر أو بما ورد على خاطره وقلبه من المقروهات في الصلاة الالتفات يمينا أو شمالا، سواء كان الالتفاق بالنظر أو بجميع الجسد لكن الالتفات بجميع الجسد الذي يتضمن ان تحول الصدر عن القبلة يبطل يعني الالتفات التام اللي يتحول به انسان عن القبلة بصدر مفتر للصلاة والالتفات اساسا في الصلاة هو سرقة او اختلاس ان يختلص في الشيطان من الصلاة وقد ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العرب ويقع فيه مع الاسف كثير من العامة حينما يدخل في الصلاة فتزوق عيناه يمنة ويسرة وفوق وأسفل الانسان اذا كان قادر على اللغة العربية يكره لي ان يدعو بغير اللغة العربية يعني انسان يعلم اللغة العربية ويعلم لغته هو مثلا يكره له ان يدعو بلغته هو بل الصواب أن يدعو باللغة العربية. من الماكرات أيضا تشبيك الأصابع وفرقعة الأصابع في الصلاة. ما إن كان بعض العلماء قالوا وفي المسجد أيضا حتى ولو لم يكن في صلاة. يعني يكره التشبيك للمصلي من باب الشدة الكراه. ولكن بالنسبة لغير المصلي فيها خفة في الحكم شوية. لكن الأولى مراعاة لحرمة المسجد أن الإنسان لا يشبك أصابعه ولا يفرقعها في المسجد الحديث المروي في ذلك عن أبي ثمامة الحناط قال أدركني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين أصابعي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه هنا ناهي صريح عن التشبيك بين الأصابع في المسجد أو عند الخروج للصلاة من المكروهات كذلك الإقعاء في الجلوس كله بأن يرجع على صدور قدميه أما الإقعاء بمعنى الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه ووضع عن يديه بالأرض كإقعاء الكلب فهو ممنوع والإقعاء في تفسيرات للعلماء فورد في حديث مسلم وغيره عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقاعة على القدمين فقال هي السنة فقلنا إن لن نراه جفاءاً بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك لكن القائلين بالكراه بيدهم حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إن أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين وفسر الحديث هنا بماذا؟ بأنه لا تقع بين السدين لا تقعد ألا تقعد بين السدين كاقع الكل. وقد فسر هذا الاقعاء المنهي عنه بنصب الساقين ووضع الأليتين واليدين على الأرض. وقد فسر أيضا لأن ينصب القدمين ويجلس عليهما بلا منافه. الإمام الترميجي رحمة الله تعالى عليه يقول في الحديث حديث سيدنا علي هذا هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث علي من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارس عن علي وقد ضعف بعض أهل العلم الحارس الأعور ولا على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقاء من مكروهات الصلاة التخصر في الصلاة يعني أن يضع الإنسان يده على خاصرته حين القيام لأن هذا يعد من فعل الجبابرة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا ويرى الإمام ابن أبي شيبة بسنده عن حميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة أن إبليس أهبط متخصرا هو يتلافى مع أفعال الصلاة فيه تشبه بإبليس بناء على هذه الرواية فيه في نفس الوقت فعل من أفعال الجبابرة والعياذ بالله من المكروهات في الصلاة كذلك تغميض البصر لأن يتوهم أنه مطلوب فيها أو لأنه من التظاهر بالخشوع بعض الناس تقوم إلى الصلاة فتسبل العينين وتغمضهما وتتماوت في الصلاة والدين لا يأمر بذلك الدين نعم يأمر بالخشوع ولكن الخشوع الطبيعي في الإنسان لا الخشوع المتكلف فيه الذي يشم منه رائحة التظاهر بالخشوع فقد ورد عن بعض الناس أنه كان يبالغ في خشوع لدرجة تفسد عنه الصلاة تفسد عليه الصلاة ولدرجة تخرجه عن كونه يصلي لله عز وجل بل يصلي للناس يعني لا أقصد بالورود هنا أن هذا آثر يختلى به ولكن أقصد أن ذلك يحدث من بعض الذين لا يفهمون الدين الفهم الجيد يتظاهر بالخشوع ويتماوت ويتمارض في الصلاة ويحاول أن يحق رأسه بالأرض ليظهر عسل سجود ويحاول أن يتباكى بأشد الدرجات حتى يظهر أمام الناس أنه من الخاشعين مع أن الخشوع شيء قلبي ربنا سبحانه وتعالى يبقيه في نفس الإنسان إذا كان الإنسان أمام ما يشغله يبقى تغميض البصر هنا لا بأس به إذا سينصلي الإنسان يصلي وأمامه طريق أو شارع تمر منه نساء ويمر منه الكثير والكثير من العامة من الناس ففي هذه الحالة لا بأس أن يغمد الإنسان عينيه. من المقربات كذلك أن يرفع المرء رجله عن الأرض حال القيام إلا للضرورة كترويح القدم أو من طول القيام أو مرض أو نحو جعل يعني الإنسان يقف فيرفع قدم وينزل أخرى أو يكره أيضا أن يضع قدم على الأخرى يكره كذلك إنه يقرن القدمين يعني يضمهما معه كالمتكبل لأن هذا من العبث في الصلاة ولذلك الإنسان أبناء الطلاب يراعي في الصلاة ماذا يراعي في الصلاة إشنى الهيئة لأنه واقف بين يدي الله عز وجل فيتجنب كل هذه الأشياء يتجنب المقرهات التي يتشبه فيها بالحيوانات يتجنب المقرهات أو الأفعال التي يتشبه فيها بعبادة من عبادات غير المسلمين يتجنب المقروهات التي ينشأ عنها ضيق المقام في الصلاة يعني إذا ضيق رجليه وألصقهما ببعض لا يستطيع أن يحتمل ذلك وإذا بعد ما بين رجليه لا يستطيع كذلك أن يحتمل ذلك وخير الأمور الوسط لأن يقف الإنسان وتكون قدماه مساوية لبدنه. من المقروهات للمصلي أن يحمل شيئا في الكمب أو في الفم إلا إذا منع من إخراج الحروف ففي هذه الحالة يمنع يعني إنسان يلتقط شيء ويضعه في فمه مكروه. لو كان يؤدي إلى منع من إخراج الحروف إخراجها صحيح وعدم القراءة في هذه الحالة منع. من المكروهات كذلك التفكر في أمور الدنيا إذا لم يشغله عن الصلاة. لو إن أمور الدنيا شغلت الإنسان عن الصلاة حتى لا يدري كم عدد صلاته يعيد الصلاة أبداً. يعني إذا خرج الوقت أو لم يخرج الوقت. ومسألة الخشوع أبناءنا الطلاب مطلوبة في الصلاة بأن يجرد الإنسان نفسه من ملذات الدنيا وأن يجرد نفسه من تبعاتها وقد ورد عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه كان إذا قام إلى صلاته قال أو فعل وضع الله عز وجل فوق رأسه والجنة عن يمينه والنار عن يساره وملك الموت من خلفه والصراط المستقيم تحت قدمه ويصلي بخشوع ويقرأ باطمئنان ويكبر وي بترتيل ويرطل بحسن صوت ويفعل كل ما أمره الله عز وجل به في الصلاة من الفرائد والسنن والمستحبات ويجتنب المكروهات ويجتنب المبطلات ثم يسلم ويقول لا أدري أستجيبت أم لن تستجب هي المسألة مسألة خشوع في الصلاة خشوع جيد لا خشوع متكلف. من المكروهات في الصلاة أيضاً أبناء الطلاب تزويق القبلة يعني تزويق المحراب بالذهب أو غير الذهب. هذا في نوع من الإسراف والخيلاء وهذا مسألة تتعلق بالمسجد لا تتعلق بالمصل. من المكروهات كذلك الكتابة التي نراها على حوائط المسجد وجدرانه بالذهب ونحوي. وتعليق اللوحات التي فيها صور تشغل المصلين لا سيما إذا كانت هذه اللوحات في حائط القبلة أما إذا كانت في حوائط جانبية أو في خلف المصلين ولم تؤدي إلى إشغالهم فلا بأس والمسجد مطلوب تحسينه وتزيينه وتقصيصه ودهن حوائطه هذا شيء مستحب لأنه من النظافة والتطيب ودفع الهوام المؤذية لكن لا يبالغ الإنسان في ذلك حتى يخرج بالمساجد عن هيئتها العادية. من المكروهات كذلك أن يعبس المصلي بالليحية أو غيرها من الجسد، لأن هذا يعد تلاعب في الصلاة وانشغال عنها. من المكروهات أيضا أن يقوم الإنسان بوضع مصحف في القبلة أو في المحراب ليصلي إليه، يعني للمصحف. لكن إذا كان هذا مكان المصحف، كمكتبة المسجد مثلا، فلا كراهه، أو إذا كان المصحف موضوع على حامل. كمن يصلي فيه صلاة التهبت أو صلاة التراويح فلا كراها وكل ذلك حتى لا يلتبس أو لا تلتبس العبادة على الإنسان بأنه يعبد لأجل المصحف أو يتجه للمصحف من المكروهات أيضا التي أوردها المصنف وهي تتعلق بالمساجد بناء مسجد غير مربع يعني بناء المساجد المسلسة الزوايا أو الدائرة الجدران. وذلك لماذا لأن المساجد المسلسة أو الدائرة لن تستقيم فيها الصفوف لكن المسجد المربع ستستقيم فيه الصفوف ومن المكرهات أيضا أن يتخذ مسجد مربع تكون القبل أحد أركانه لنفس العلل المسكورة في خلاف أو في قولين في المذهب ذكرهم المصنف بلا ترجيح في مسألة كراهة الصلاة في هذه المساجد اللي هي المسلسة أو الدائره وعدم كراهتها أطلق المصنف القولين ولم يرجع فيهما شيء وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه مكرهات الصلاة في مذهب الإمام مالك وخاصة المكرهات التي أوردها الشيخ خليل في مصنفه وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته